بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وعبارك على سير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهدد بهبه واسمد سلمته إليه من الدين أما ذلك يقول المصنف رحمه الله باب وعين في الحرس في هذا الموضع سأذكر لك جدة من الآداب والسلمة والأحكام المتعلقة بالولينة لعقل النكاء والولينة لعقل النكاء سنة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقظت من هديه بأبي ومني صلى الله عليه وسلم ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعبد الرحمن بن عوب حينما رأى عليه تغيرا في حاله وهيئته مهيا إنه هو الشأن والحال وهي كلمة استفهام بغضة يامينا فقال تجوز فقال دارك الله عليه ما أفرقها قال وزن نوافر من بهر فقال صلى الله عليه وسلم أولن ولو بشاهم وقوله عليه الصلاة والسلام أولن أمر وكان هذيه عليه الصلاة والسلام أمر بالولينة فدل على مشروعية الولينة من العرس والمكاة وكذلك تبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أولم من نسائها وما تزود امرأة إلا وأولم لزواجها فدل على مشروعية وليمة النكاح ومن المقاطب والمصالح العظيمة المترتبة على هذه الوليمة أنه أنها فرق بين النكاح والاستفاح فهي من إعلان النكاح والنكاح يؤلم والاستفاح يسقط فإذا أولم عرف الناس أن هناك الزواجة وكذلك من مصالحها ثبوت النسب فإذا جاءه الولد من هذه المرأة عرفوا أحدهم من زوجه وثبت النسب من ولا يستطيع أحد أن ينكر لو مات هذا الزوج وجاء أولياءه وقال هذا ليس بولدنا فتشهد الناس أنه ولد فتثبت الحقوق للناس كذلك من مصالحها حصول الإنفة والمحبة والمودة وترابط الناس لتواصلهم لا من جهة الطرابة في حز بل حتى من الأبائد فإنهم يتواصلون والمسلم يحبوا في حال فرحه أن يرى الناس في فرحه يفرحون وبفرحه مسروره فهو بذلك يفتس بأقوة الإسلام ويشعر بالمودة والنحبة فتقوى عواصر أقوة بين المسلمين ويتكاتفوا ويتعاطفوا إضافة لأنهم جرق العادة من هذه الظلائم لدعوه الأمور الطيبة كمساعدة الناس رؤيهم لدعوه لدعوه سواء كان وقعة المساعدة والمعونة مادية أو معنوية فكل ذلك من يدخل السروق ومما يكون فيه دلائل وشواهد عن المحبة والأقوة ففيها مصارف عظيمة قد جاء الشرع لتحقيق المصارف ودعو المصارف الثاني قال رحمه الله تسل بشاف فأقل يسنوا ولينا في المكاحب وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فأقل ممكن أن يكون أقل من الشاف لأن يصنع طعامه ولا يضع أي شاف كأن يضع طعام يطبخه لدون إله لأنه من السنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على طفية السويق والتمر وهذا ليس فيه ذلك لكن الأفضل والأكثر أن يذبح لما في ذلك البال للإسرام شريطة أن يصل ذلك إلى الإسرام والطيلة والغياء والسمعة فمن رأى الله فيه ومن سنعى من الله به والمبالرة في ولائم الجساء لا تقدر بالدائر ولا تبعد القريب وإنما تنفي بالشرح ذو الوبال على انطاخدها فقد يمحق البركة بزواجه وقد دينا النبي صلى الله عليه وسلم أن خير النساء أيسرهن مؤونة وهذا مشاهد ومجبر فإن المرأة إذا نكحت وغال أولياؤها في المهر وغالوا في كلفة الزواج قل أن يخطب زوج مع زوجته وإذا بقي معها لم يضارف له فيها والعسل الأكثر وكم وذبنا من, من أنكخة في بطير فيها بسبب يسرها وعزم وجود الكنفة فيها السنة أن يتكلم لكن لو أنه إنسان قرابة له قرابة كثيرون وعزم أو دعا أقرباء ودعا زيرانه ودعا فهم كثب إنسانا معروف وأحذته ومن يعاشره كثير فجمعه وقصد وجه الله في جمعهم وهو قادر أن يخصها بجعب الطرابة لكن جمع هؤلاء وذبح ويريد لا يريد الرياء ولا يريد السمعة فهو على خير وبركة خاصة إذا قصد معاني الوصول الطيبة فإن الله يأجره ولذلك قلون العادة تنتقل عباد الأنبنية فإذا نوى أما لو ذلك على الأصل المجحف لا أجر تتلن بشهاد فأقل قال بعض علماء تجد والحقيقة من خلال النفس أقوى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدرخام العصد أو لب ولو بشهاد وهذا أمر والأمر للوجوب على الأصل ولا صارث له لكن صرف بعض الفقهة هذا الأمر عن الله بأن النكاح بنفسه ليس دواز فمن ذا بأولى ما دنيا علينا ورد بأن السلام ليس دواجب فإذا وقع السلام لأنه يجب رأته فلا ينذنب أن الشيء ليس دواجب أن يكون ما ينذن عليه واجبا وقد تكون الصرالي ناخلة لكن إذا دخل فيها وشرع فيها فرف له لها أركانها وشرائطها وواجباتها فهو بممتاح بالأصل يسد واجب عندما دخل فيه قال إنه يكون حينئذ مترصدا على الدخول في النكاح وليس مدنيا على النكاح وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحظم هجره إليها إن عينه ولم يكن تم منكر قال رحمه الله وتجب في أول مرة إجابة مسلم وتجب في اول مرة إجابة مسلم وتجب في أول مرة يجاب كل سنة, سنة. وليمة النكاح بعد العلماء يقول تفعل الولينة قبل الدخول مثل ما يقع الآن في ليلة الدخول تكون الولينة كعشاء الناس أو غدائهم ثم في الليل يدخل على المرأة بعد حصول عشاء الله وقال البعض لا لا تكون الولينة إلا بعد الدخول لأن عبد الرحمن الرحيم عن حولنا بعد الدخول والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بنى بصفية بنى ومن خلال الأصل أقوى أن يكون, يكون ولينا بعد الغفور لأنه يتحقق الشيء وأن الشيء فعلا متحقق ووقع لكن سامح العلماء في ذلك وقالوا إذا جرى العرث إن الإنسان يشاير العرث فلا بأتذي ذلك يعني إذا جرى العرث لهذا وبيع الإنسان مفعل ما تعرف الناس عليه ومن الصعوبة مكان للإنسان يخالف المعروف المألوف فيما هو من جنس المباحث لأن هذا من جنس المباحث من جنس الإلزام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الوريمة بعد الدفول إلزاما فإنما هناك فرط بين ال ال ال ال ال ال ال الواقع قطبا والواقع اتفاقا من الفرط بين الله وأي ما كان فإنه لو بنى بالمرأة ثم صنع الطعام بعد ذلك فلا بأس ولو حصل الأكس فلا بأس إذا صنع الطعام ثم دخل أو العكس فكل ذلك إن شاء الله وانسى وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها يجب على المسلم أن يجد دعوة أخيه المسلم إذا دعاه إلى وليه سبكا ولذلك من لم يجب فقد أصى النبي أفقى الأصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أبقى الله ورسوله كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحط المسلم على أخي المسلم إذا دعاه أن يجيب وقال الألماء شدد في وليمة النكاء لأنه إذا لم يجب كسر خاطر أخي المسلم ولربما أنه قابله بنفس الفعل فتتقطع أواصل أخوة بين المسلمين وفي ذلك من المحاسب والأضرار ما لا يقفز ولذلك تشجب في وميمة المتاح أشد من غيرها لأن المقصود لا تشعر عن إشهار لا يقع إلا بالحلوب إذا حضروا وعلموا واشتعر فإنه يكون أبلغ بالحلوب فيجب عليه أن يجيب أول مرة وهو أول يوم وكانوا في القديم ربما مستمر في الولاء بثلاثة عيام وكان هذا موجود في بعض العادات ولا تزال في, في بعض البيئات في القديم كانت موجودة لمشقة السفر ومشقة الناس لأنه يأتي يجعلون أول يوم في بعض الأحيان للقرابة وكانت أحوال الناس ضيقة وكان منهم صعوبة تجمع لك الألف والألفين على الطعام واحد فكانوا يجعلون الإكرام أولا للقرابة فيجعلون في حدود القرابة في اليوم الأول ثم اليوم الثاني يقوم القرابة بإكرام الجيران ربنا جعلوها ثلاثة أيام فقالوا إذا مرت على ثلاثة أيام فليوم الأول هو الذي تجب فيه إجابة وليوم الثاني إلى ضعيف مرت ثاني يوم الثاني فإن هذا موسع عليك في إنشئة أجب وإنشئة ترك وفي يوم الثالث كما جاء في حديثة لداود رياء والسناة ثالث لأنه إن إذا فعلوا الطعام في اليوم الأول في اليوم الثاني فلا حاجة في اليوم الثاني وهو إلا مبارغة وأخذ بعض العلماء من هذا أن التوسع في الولائم أنه يثبت الحق إن إذا فعل ولينا ألا شيء في نوع من الأسراك والمبارغة من حقه أن تتخلف عن هذه الولينا وإيما كان فقالوا إن اليوم الأول حقه لأنه هو الأصل في إجابة الدعوة فلو قرر اليوم الثاني ودعاك مرة ثانية أن تحضر فأنت بالخيار من شيء تحضر ومن شيء تلم تحضر وفي اليوم الثالث فإنه اليوم مرياء وسمعه فلا يحضر والذي تكره العلماء رحمه الله خضوه في هذا اليوم الثالث بالنسبة لهذا الترتيب هذا الذي جعله مصنجق الأول مرة مراده إلى وقع أكثر من يومي. وفي حكم أكثر من يوم ما يفعله بعض الناس في عراسل الآن مثل أن يصنع غداء وعشاء وغذاء اليوم الثاني فيجعلون الغداء قبل الدخول للمرأة والعشاء ليلة الدخول والغداء اليوم الثاني بعد الدخول فلو دعيت اليوم الأول يعني ما شاء الله من أحسن مرة الأولى والثانية والثالث فقاموا أنه في اليوم الأول ولا شك في هذه مر كلها إضرار لأهل الزوج والزوج وكلها مبنية على شيء من العادات التي الكثير منها أشبه بإضاعة الأموال أكثر من تحقيق المصارف الشرعية يعني إذا جاء الناس مرة واحدة نبدأ من الدعوم مرة ثانية إذا كان مقصودا بالشعار فقد حصلت المرة الأولى صحيح كما ذكرنا في القرى والمناطق الضيقة ووجود الضرر لدعوة الناس مع بعض هذا وفع في بعض العلماء لكن ما تكرر الدعوة للشخص الواحد فإن كل ذي رأس حكم على التصليل الذي ذكرنا سيكون أهل الزوجة والزوج مع ذيورين في دعوة الناس مرتين أو ثلاثة بضيق المكان وضيق الحال وعدم قدرة على احتواء الناس لكن بمخالفة أنواع الناس يدعو الطرابة يوم ويدعو الناس يوم الثاني فلو حدث الزواج في دعوة الطرابة في النهار وقد دعوة غير القرابة مع القرابة كل ليل فلا بعد وأحذر وأتجمل مع قرابتي وأقوم بحقوقي وأحرث في يوم القرابة أن أكون موجودا لما فيه منصلة طحي وتكون إجادة الدعوة يقول العلماء مغلبة بالقرابة فإجادة القريب أعظم من إجادة الغريب وإجادة الجار أعظم من إجادة غير الجار البعيد فتتفاوح مراقبها ويكون تكون الإساءة بتركها أعظم على حسد حق الدائر فقال رحمه الله تجد أول مرة ومحل الإجابة أن يكون الدائر من ما أمر الشرع بهجره فالمبتدع فإن أهل البدع يبجرون ورابب ذلك البدع التي تكون في أصل الدين مما يوجد خروج من الملة وهي البدع الكفرية وهذا لا إشكال فيه هو البدع الاعتقادية ان هذه الشرق لا يكون من البدع اما البدع المختلف فيها في الامور الفرعية في الصلاة شخص يقبض بعد بكور الشخص الاخر يقول لا اقبض وارى ان القبض بعد بكور بدع مثلا ما يأتي يقول هذا المكتب انما هو في حق نفسه اذا صنع هذا سنة واذا تركه وهو لا يعتقد سنة سنة لا يبدع من يقبض ما يأتي بشكل شخص يقوله أنت تفعل في العلاء وليس من الحقي هذا بإجباع العلماء أنه لو ترتح عندك دليل بالقبل بعد الوقوع تفضل وتعتقده السنة وأنت مثاب على قبلك وعلى تمامك لأن عندك الدليل وعندك السجن وغيرك مما لا يرى القبل بعد الوقوع ليس الحقي نقول أنت مفترع وأحجره لأن هذا الاعتقاب هو وكذلك جثة الاستراح فلو كان يرى جلبة الاستراحة ضدعة للشاك والقادر والجلب ويراها سنة للعابد والمكتاز كما في حديث امامك بكويري والآخر يراها سنة مطلقة فجلس وهو قادر على القيام وهو قادر عن القيام المزاشر ليس بحق لا يراها أن يبدع من يراها هذا أمر ينبغي منك ذهلك وعلى هذا نقول ان الهجرام المبتدع الذي يرتكب الزبعة مخالفة منهج أم السنة والجماعة ويحكم بتبديعه فهذا يهجر وحكى ضي واحد من العلماء الإجماء على هجر المتدر وأخذوا أصر ذلك وانتدعوه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر الثلاثة الذين أُلِّفوا أن يعتدنوا الناس وأن لا يتدنهم الناس فذكر هذا إذا كنت مأمورا بهجره فإن إجابة دعوان تخالف الأمر بالأجوة فلذلك نصر المصدر محمد على أن المخبور بهجل من أل الضدأ كالراحضي ونحي ذلك فهؤلاء لا تجد دعوتهم ولا, ولا يجد دعوتهم لأن فيه موحى إقرار لهم على عليه من خاليه من الضدأ ومخالفة أبي المبيل صلى الله عليه وسلم وهكذا إذا كان ملاك منكب كما سيأتي إن شاء الله على التصريب الذي نذكره من حيث قدرته على تغيير المنكر وعظم القدرته ما إن عينه ولم يكن ثم منكر إن عينه هذا الشرص قال في يا خدام تحته إن عين هناك خير الصيغة الأولى أن يقبرك بالفضوط والصيغة الثانية أن يخيرك والصيغة الثالثة أن يجعله معلقا على محسنك الصيغة الأولى يقول لبس تحضر زوادي أحضر زوادي أريدك أن تحضر زوادي أدعوك إلى الزوادي هذا يعينك وطلب منك أن تحضر فيجب عليك أن تجيب خيرت قال لك أريدك أن تحضر زوادي إن شئت هذا فرق ذكا الخيار ان عندكه إن شئت قال بعض العلماء تفتش مخيرا وكان بعض العلماء كالإمام الشاذلي قد علقوا على التخيير والمحبة لا أذيق لانه من يقول كنا انه لو كان لي لو كان لي سوف قمت أذق لكن قل ان شئت من أنا من لا يبدو لابد... دعوة الجمع ليس من الأشخاص الذين يريد حضورهم فعلا المؤكد الحضور اكو من شئت انا جعل الامر إلي وقال بعض العلماء ان شئت وان أحببت تختلف اختلاف الأشخاص الذي قال المدامع فإن كان عند الشخص ظروفه وعندق على المشيئة لعلمه بوضعه ومثلاً حجف حادث له زوجته مريضة جنته مريضة وفجاء من داب الملاققة حتى لا يتحرزه ولا يتحرزه قال له إن استطعت إن أحبرت إن, إن شئت هذا نوع من الموجب يعني وجود الموجب الذي يوجب هذا التخيل وأما إذا لم يكن ثم موجب وحداً عنده زواج ويأتي يقول لك تحضر إلى الزواج وإن شئت أريدك أن تخذك إن أحذرتك فهذا كله يعلم أنه لو كانت المودة القائمة والمحبة فإنه يحرجك ويجن عليك ويتحدث لبالغ محبته لك ورجائه لفضولك قال ولن يكون منكر لأنه إذا كان منكر فالحق لله عز وجل وإن كان منحا منكر وتستطيع إنكاره وتغييره يجب عليك الثبور لكنت منا إذا قلت يسمع صورك وإذا نهيته ينتهى بقولك فإنه يجب عليك لأنك إذا حضرت أقضت حق الله عز وجل وهكذا إذا استطعت أن تفجأ هذه الزوال كأن يكونوا أقرباء فتقول لهم إن كان هذا المنكر موذيب فننأحضر وتشدد عليهم فعلم أنك إذا قلت وتعلم أنك إذا قلت هذا القول مميت وكن منكر يجب عليه لأن ما لا يثلم الواجب إلا به فهو واجب فإن دعا القطناء أو في اليوم الثالث أو دعاه بني كري هذه الإجابة وقال رحمه الله فإن دع الجفل فإن دع الجفل الجفل الدعوة العامة أيها الناس آآ يعني آآ أنتم مدعوون إلى زواج أو يأتي مثلا في المجلة سيقول ما تنحي الله الجميع على عشاء أو غدائي في بعض الأحيان قد يحدث هذا في القرى التي يكون قراضة وأبناء عنا ونحن ذات سيفعلهم هذا لأنهم متعارفين فهي أشه بالتعييد يصحيحنا بالظاهر لكنه أدرى أبناء عمه وقرابه لكن حينما يأتي على أنا أناس متعددين فيه من يعرفه وفيه من لا يعرفه ودعا دعوة آمنة فكان بعض العلماء يترى الإجابة في نفس هذا لأنك لم تعين والشخص لذالي معين كأنه يذهب لحاجة الطعام كأنه يذهب لأنه مفتاز للطعام والشخص لا يعرفه وكأنه تريهم من هذا الوجه يا وفعالين سلف تصنف هنا دعوه الجفله الدخله لا يكون فيها الانتقاء ان دعوه الانتقاء للتخصيص ودعوه الجفله الا انها دعوه الجفله من الكرام الناس من الكرام فإنها فيه فانها محموده من اهل الخرب ولذلك يقول احد المشتاقين لا قروا الاب ذينا ينتقص تفتخرون بذلك أن الرجل منهم اذا اراد مئه من الناس عدهم كلهم ولا يأتي ويقول يا رسولان تحذر ويحذد الأشخاص الذين يحذرون لأن الذي يخاف على طعامه يخاف على حاله يحذد النجموين أنه لا يجد أن يتحمل أكثر من هؤلاء الأشخاص فكذا كان كرينا ولا يبالي بما أنصف ولا يبالي بما قدح ولا يبالي بما قطعن ويخذ إطعام الناس يخذ إكرام الناس فتح بيثه ودع الناس ورأى أن الناس معارف هذا فإذا جاء أبو من يعرف هو من لا يعرف وهذا الشروجي كأنه يعرف فهذا من الكرم النسوذ وهو صنيع أهل الصدر وكان هذي من الضفرنم وهذي صالحان على ذلك لكن مسألتنا هنا أنه إذا حدد لها حكم وإذا أمن لا يرغب عليك لأنه إذا أمن يصدح فررا شفائيا إذا قام به الزعب فقط الاسم عن الباقي إلا أن قائدة المسألة أن مسألة إجابة الدعوة في المعين لازم هذا العصر لقوله علي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح إذا دعاك فأجل وإجابة الظريمة من الله عليه الصلاة والسلام أنا نزولي أنا المسلم على المسلم, المسلم كما في حديث البراء بن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإجابة الجاعي فهذا كله يدل على ثبوت الحق بالتعين وأما إذا أمن فالأمر كما دخرنا في أو في يوم الثالث او دعاءه أو دعاءه في يوم الثالث كلها نكروها لأنها دعوة الرياء والصنعة لأنها دعوة في الرياء والصنعان أو دعاه الدني أو دعاه الدني الدني يكرهون إجابة دعوات وقد بينا ظابط أهل الدني من كتاب جد وبينا معاملة المسلمين لهم حقوق المسلمين عليهم بينا هذا كل يجب كتاب جهاد ولكن إذا دعوة فبعض العلماء يقول فيه تفصيل إن كانت إجادتك للدعوة من أجل أن تجهوه الإسلام وتعلم أنك إذا جئك إليه وحضر طعامه وأكل طعامه بالشطء لا يكون طعامه محرم كالميت والخنذير والشراب المحرم في الخمر ورحوها فإنه يجوز لك ذلك ويشرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختبافه يهودي على خبز وإهالة سنخة وخذلك أيضا صباغته اليهودية لما سمت الشاش عليها لآية الله كثرة لما وضعت السم في الشاش ما وضعته الله بعد دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم وصباغته للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا هذا يذلع لأنه إذا رجع أن يدعوهم او يتألفهم من الإثنام فلا بأس كالعالم والقاضي والإمام ونحنهم وأما إذا كان من عالمة الناس والمسلمين فالطالة لا تكره لأنه يخشى أن يؤثر عليك وهكذا إذا علمك أنه له غرضا كمصلحة دنيوية خاصة إذا كان موظفا تحت الإنسان أو حلالك فلا يجب له الدعوة لأنه أسوأ بالرشوة لأنه يريد أن يتوصل بها إلى مصلحة والحكم لا يقص بالدنيا لذلك لو دعاك من هو دونك في المرتبة من في الأمل والوضيح من أجل محاباته لأنه لا يجوز وكالطالب يدعو شيخه إذا كانت الميدا عنده كما هو موجود في العمل مدارس عن ناحيها لا يجيبه إلا إذا كانت دعواته عامة كدعوات الزواب فإنه يحضر الزواب لكن إذا قل وليدك أنت تتغدى عنده أو تتعشت لدعوة خاطفة فإنه لا يجيبه كالقاضي لا يجيب الناس إلى الدعوات الخاطفة إلا لمن كان يجيبه يدعوه قبل القضاء ما بعد القضاء إذا دعاه من المعلوم أنه ما دعاه إلا لأجل وعلى هذا يحرق في الدعوات بين إذا كان دعوة الدني بين أن يكون فيها مصنحة شرقية ويقصد منها مقصود شرقية أو لا لقصود ومن ثومه واجب دعا وانصرد قالوا إذا كان الدني جعل النسلم ولم يكن هناك يعني غالب ظن ما تؤثر عليه قالوا إنك إذا كان طعامه فإنها من لك له عليك لماذا لا يجب النسلم الدني قالوا لأن احتقاره مطلوب شرعا ولذلك قرر صلى الله عليه وسلم إذا وجدت إذا في الطريق شطردوهم إلى أضيقهم فشعور بإذة الإسلام عدو الإسلام مخصود شرعا والإسلام يعلو ولا يعلى عليهم وقد قالوا في الشكمة والمثل من أكل طعام قوم ذل لهم من أكل طعام قوم ذل لهم يعني تنكسر عينه ويصبح كأنه ملك بذلك المعروف فإذا أكل المسلم طعام الذمي كأنه صار جن لضمي على المسلم وأصبح حضرا للضمي على المسلم وهذا لا ينبغي سبيل لا ينبغي للمسلم أن يبكل الدنيا منه مال. ومن ثومه واجب دعا وانطار ومن كان صاحب ثوم واجب فإنه يدعو يا الوليما كما ثبت في ذلك السنة عبد الله صلى الله عليه وسلم كما ينصرف ولا يجب عليه أن يطعم فعندنا أمرأة اجابه الدعوه الحضور والاكل من الوليمه اجابه الدعوه انتحق بالحضور والاكل من الوليمه فاذا منع عليك الرحله مكان الصيام فان الحضور واجب عليك الحضور واجب عليك الا اذا يوجد يتعلق بك او لو كان عذرا شرعيا في المنكر ولا شيء فهذا مما يستثنى والمتنثل يفتر إن جبر ولا يجب الأسل والمتنثل يفتر إن أجبر إلا هو كلب أو يعني أخرج فإنه يفتر وهو المتطوع أزير ونسل وأما إذا انتنع المتطور وبقي ولم يجبر وبقي على الصيام فلا بأس وبن عمر رضي الله عنه ما قفر عن ذلك أنه حضر وجعه وصلّى ثم انصره رضي الله عنه وقال إني صائم وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قليلا وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قليلا عندما نسألة آخر إجازته وإباحته الداعي قد تكون إجازته في بعض المسأل وفي بعضنا إباحته أما إذا قيل إجابته يعني إجابة الدعوة متوقفة على الصريح إذن بالحضور ما يأتي الإنسان بدون إذن ولا يشبع دعوة بدون إذن وعندنا إباحة وهي في غالب النسخ وهي التي أفضل هنا أي إباحة طعام الولينة يعني يكون الآن شرح في المسألة إباحة طعام الولينة إباحة طعام الولينة بصريح إذن أو قديمة صريح الإذن مثل أن يقول يرسل لك الغطاقة ويقول لتناوم طعام العشاء وللحضور عشاء هذا كله هو صريح الإذن أردنا أن تحضر وتتعشر فحين إذن لا إشكال قريمة عليه لذن مد الموائد وبصطها إذا مد المائد وبصطها يعني أشاره يبه ولم يتكلم فإن هذه قرينة جاءنا وجود الطعام بيننا وتقريبه إلينا أوجاع الجماعة جاء السفة وضع السفة عندهم ثم وضع الطعام معنى أنا؟ أنا أنني أتيت بهام الطعام لكم وقد أذلت لكم أم تأكلونه واختلف العلماء قال بعض العلماء وضع الطعام لا يدل على الهل ما لم يأمن صاحبه بالإصال وقال بعضهم الدعوة إذن وإذاشة للأكل فائدة المسألة ما يقع الآن إذا بعض الأحيان سمد الصبر ثم يوضع الطعام عليه ولا يتكامل الطعام ما يتكامل ما يتم ولا ينتهي فيأتي بعض الناس ويأكل يأكل قبل تمام الصبر إن قلنا الدعوة إذن بالطعام حفل له ذلك وإن قلنا لا بد من إذن أو قرينة فلا الإذن موجود ولا قرينة كان قرينة ما تكون ظاهرة إلا بعد اهتمام الصور وتنامها إذا تمت الصور واهتملت فنعم ولذلك يغبط أن يأخذ قبل الآخر خاصة العلماء وطلاب العلم وأهل الصبر فإن وجد في نغره يعني كطالب علم أو إيمان مسئلة أو إنسان له مكان يأتي بمجرد ما تبعى الصدر يأتي ومجده إليه ويأكل هذا من خوائد من الله. وما أبيحه وهو في العيان يقدره في مرؤة الإنسان لأنه تظهر حتى يؤذره ولذلك قاله يستحبه يطال له عنده دائما أن يأخذ ذلك ما لا عندنا يقول يقول له مجرد الدعوة إذن وعند يقول لا الإذن يكون حتى بعد وراء إلى طعام غير ناظرين إناث إن هذا يعني مجرد الابن يأثن وقال بعض الظلماء لا بل لا بد أن يأمن صاحب تأثن بالأكلب وهو أمن يأمن لك صاحب الطعام فيصلح هذا إكراما لعلمك وإكراما لكتاب الله وسنة النبي السلام الذي يتصدر فلا تنظر شيء بنفسك إلا ما تنظر بحق العلم عليه وما فأز ذلك إلا كنت بخير المنابل إنه من مجرد أن طالب العلم جاءنا لما يأثن بالكمالات يفعل الله قدره يقلف الله في الناس لحبه وإكرامه وإجلاله كما صانى العلم صانى كتاب الله رسول الله صلى الله وسلم وحسب حق العلم عليه فإن الله عز وجل يقلف في مبوص الناس شعور لحقه ومكانه والعسل العقل ولذا تجد بعض الناس إذا جالس الناس له هيدة ومحدة وكرامة وقد تجده من آن وخنا لكن تجد عنده من مستفاة الحميدة ومن كمانات المرؤة ما جعل الله له به هذا الحال الحسن عند الناس والعكس فقد تجد الرجل ولك في المنزل عالي لا يصدف متهكف ويرتكف خوائم المرؤة إلا وجدت الناس لا تشعر له بإجلال لا تشعر له بهذا بسوء الله سلامك والعالم يعيش المرء مستحيا بخير ويبقى العود ما بقي النحاء فلا يزال مثل بخير مستحيا وأخذ كمانات الأمور فالذي يظهر أنه ينتظر إلى الإذن او القرينة الضالة على الإذن ولذلك جارة العادة لبعض الأحيان أنه إذا وضع الطعام للضيف ينتظرون إذن صاحب الطعام وهذا لا شك أنه أفضل وأكمل لأن صاحب الطعام لبعض الأحيان يشب أن يتتامل طعام حتى يراه الضيف ويشعر بمكانه عنده يشب أن يرى صبرته على أكمل وجوهها وأكملها لا شك هذا أفضل وأكمل يعني وإن علم أن تم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره وإلا أبا لأن ما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب الله أرجب عليه التغيير يتغير متوقف على حضوره فيجب عليه الحضور وينكر معمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بربي وإنشاره وإلا أبا وإلا أبا أبا عن الإجابة لأن حضوره إقرار لذلك وقال بعض العلماء يحضر ويهنئ ذر رحمه يعني يكون ابن عميه القريبه يحضر ويهنئه ويأخذ بخاطره ثم ينصحه المنخى فإن استجابه الحمد لله وإن ما يستجب ينصلك فعندنا حضور وعندنا جلوس فالحضور واحد على الأصل ثم مثل في الجلوس والمكر فوجود هذا العارق يمنع من الجلوس فيصبح المهد قدر أجلوس فلا يصفتون عنه حضور يقولون بل يحضر لأن إجابة الدعوة تشهر الأمرين وإذا فقط أحدها من حضور المكان من منكر لا يصفت الآخر ولا شك في أن الثاني فيه احتيار وقد يكون يعني في زماننا أبلغ التأثير على الناس لكن إذا كان الشخ تأول القول الثاني أنه لا يحضر بالكلية فلا هو وجه وإن حضرهم معلم به أزاله وإن حضر على الناس لا في هناك منكر ثم أخبر أن هناك منكر وأزاله أتم جلوسه فإن لم يستجب منه ان صرف هذا بالنسبة لما إذا حضر وليس في ديني أن هناك منكر والمنكر لابد أن يكون منكرا يعني مثلا في بعض الأحيان صريح إنسان شيئا أقرة الشريعة فتجي بعض قلاب العلم أن يسمع الضرب الدفوف ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم قل أعلم المساحة واضربوا لم يضرب إذا قرب الدفو الشر مقصود أن يضرب الدفو يسمع ويعلم الناس أن هناك زواج فمن الحضر يعلم أن زواج الله ومن من يحضر يعلم أنه خلان تزوج خلان إذا جئت يقول تخفي هذا الدفو خالقت مقصود الشر فالبعض يدعل حتى ربما يدعل ما هو ثم منكرا بسبب الجهل فلابد سؤال العلماء والتبير والاستذيار بأن هذا المنكر وأنه لا يجوز أن الله ورسوله لم يأذن بهذا وأنه مما حرمات حينئذ يؤمن وآمنت المنكر من وجوب تغييره لأن كانوا التغيير في اليد من يصفتها في بلسان من يصفتها في يد القلبي وذلك ألحظ بيما فإذا من يقبل منه ذلك انصرها فأدى للرجل حقه وقام بحق الله عز وجل من عن المنكر ويسمى هذا شرب المحرمات فشغل الحرمات على نوعين في نوع يحضره أهل الزواج يحضرونه للشخص ويأتي يشربه فيكون بدلاً مدس عام أو كامل مثل القاعات الواسعة فتدخل مثلاً آلات المحرمة هذه التي تشرب على مرأة ونسع من الناس لأنه معنى ذلك أنه أخبر صاحب القاعات يحضر هذا الشيء لنعزينه هو معنى أنه مقر على ذلك وإذا حضرت من أن تقول النوريس في ان شاء الله وتقديه يا شباب تظهر ان الشغف تنصحوا تذهب الى اهل زواج دخل من تقى الله عز وجل عليهاجه والله يبارك لكم في زواجكم ويبارك لكم في هذا الزواج وتنتهيتموا واذا التقيتم الله عز وجل ور عليكم الخير في هذا الزواج ما ان شاء الله من سترنا حفظ الله فهذا لا خير لكم وخذين حفظ الله بركه الزواج وخصم الحرامات فتذكرون بالله ومن التذكي بالله ترغبهم فينا عند الله للحصول البركه في الزواجه. وتصول الرضا عنه نقاعه وترهبهم لنا عند الله من الحقوم بأسلوب مؤثر ومقنع ومقبول وحسن ودعا لدليل من كتاب الله صلى الله عليه وسلم فإذا بينتهم السجة واستبانت له استبانت له المستديد واستبانت له الحجة بعد ذلك أضربوا وأجابوا فرحمد الله وإن أبوا وأصبوا فإنك تمصرف إحلاءا لحق الله ألز وجل <تصفيق> أما إذا كان المنفى يفعله الشخص بنفسه فإن هذا التعليل من الشخص نفسه على الشخص نفسه فإذا كان يسرض المحرم ليس أهل الزواج جاءوا وعطوهم المحرم ليسرض وإنما هو من نفسه أخرج المحرم شرقة فإنما لا نحمل أهل الزواج هذا نقول لها الزواج أنكروا على هذا إنه لا يجذل هذا عداته به إنه جمع الناس مأجاين يسرد قالوا والله هذا الضيف الله لك الحق أن تخرج على المحرم فإن جاءوا من صفوه من أعوان وأن ينترى أن يشبه في وجه الناس فحين إذ انجلس الصرف هذا بالنسبة للمنكر الخاص وفي بعض الأحيان إذا كان المنكر الخاص معتزل كغرق يشرب فيها مثل الشرق يكون من يشرب الحرام يأتي بي جيبي ويشربهم في غرفة لست أنت فيها فيتأ الجوز نهابية كمان واغتاب أو طالت نميمة في نجس غير نجسك فالأمر في هذا أوثى فإن دام لعزله عنه انفرق فإن دام لعزله عنه وبقي المنكر وعز عن مكاره انفرق وإن علم بني ولم يره ولم يسمعه خيئ وإن علم بني جله في الغرب الخدانية تبأ أو جيء بكذا فقال بعض الظلماء إنه يخير إن شاء جلب إن شاء انفرق لكن يجب عليه المكاره ومسعه ذلك وأمكنه أن ينفره في يده أو بلسانه إذا لم ينفره يجعل تقديم بعروفه إن كان ممكن وكلها النتار والتفاقه وكلها النتار كانوا ينفرون الحلوى وينفرون الدراهن هرمونها والناس تلتقطها في الزواجات كان إلى عهد قليل هذا الموجود الحمد لله هذه الأمور انجثرت وذهبت بصلا الله لا يعيدها أمور التي لا خيرة فيها لأن النتار كانوا ينفرون الطعام وينفرونها بحلوة فيتساقط الماء عليها ويتسابقون في أخرها فهذه تحديد الشحناء والبرضاء والتنافس على أمور الدنيا تجعل بعضهم يحقب على بعض وينفرون الدرام والأموال وينفرون على المدعوين الذين حضروا من داب المكافأة أمام الحضور فيكرى هذا المثار كان ليه جزر وميعد وقالوا يكرى ما فيه من الآثار الصحية ويكرن الإنسان أن يأخذه يكرن وغير أن يأخذه لأنه من خوار من مرؤى فإذا كان ممن يرسقط النساء فإن هذا من خوار من مرؤى وفي حكم هذا ما يعني بالنسبة للصدقات ما يفعل في الأمرحيان يقول أنه صدقات ترمى على الناس لذلك فريد أعوان العلم هذا التسلوك يعني يكون هناك عنده ما يريد, يريد أن يتصدق بي الناس فهي تستيرميع الناس يكون أطعم ويرميع على الناس وتسقط على الأرض ولربما تلختي إلى فقط ولربما ضربت الناس في رؤوسهم وفي أجسادهم ولربما ترمى رميا فيه أذية وطريقتها تغرب الناس بضرب بعضهم لبعض وأذية بعضهم لبعض لذلك تنظر إلى الحسنات التي يأخذها من قليل دنيا الذي تصدق على الناس قد تكون بالسيئات تسدل الناس بعضهم لبعض وشكل الناس من لبعض كل هذا من المحاسد التي أعظم من المصرح التي ترجى من ورائه اليسير الذي يريد أن يسقيهم الناس وقتهم وذلك كري على العلماء لأن هذا السوء وفي حثن النساء إنما ننظر أن يرتب الناس ويعطى الأسوأ من الأسوأ بطريقة تحرم ماء وجوه الناس وتحرم كرامتهم وأيضا تدفع الضرر عنه لا تكون سبب في حصول الضرر عليه ولا تكون سبباً في انكهان نعمة الله عز وجل والإضراره ومن أخذه أو وقع في حجهه فله ومن أخذ النساء فإنه له لأنه يملك للقبض والهدى والعطية إذا قبلها أخذها وملكها وهذا بإجناع العلماء كما حتى حتى الإجناع صاحب الإرصار هو زبنه الله بشتابه بالإصلاح أنا من جدتكم لك بالقبل ويصار أبو بسر رضي الله عنه يا عائشة أي جمتاه إني كنت قد محلتك من مالي بالغابة فلو أنك قبض لكان من كله لك. أنا وإنك من تقضيه فأنت اليوم وإحوتك فيه سوا فأنت اليوم وإحوتك فيه سوا فهذا يدرع لأنه لدانا يقبض المنهوب لا يملك هو يستل واجب اعلان النكاح و الدخول فيه دين الاسلام و النكاح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه بالدفوف اي النساء بالدفوف لان في ذلك احياء للسنه التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وفيه فرق بين افتتاح و لأن لان الافتاح مختلف و النكاح